ماذا باغيا عن الإمام العدل وأما الخوارج فلهم حقائد فنحن نحمل عليهم حكم أنهم خوارج لعقائدهم لا لخروجهم على الإمام بمعنى مثلا لو افترضنا أن فضيلة الشيخ عليه رحمة الله جيمال خرج عن إمام الحق فإنها هل يسمى خارجي؟ لا يسمى ولكن يسمى هذا على من أبضل وتلعب الشيطان براسه وذهب وقال عن هؤلاء عنه انهم من خوارجي هذا الزمان وقال لأنهم خرقوا عن الإمام فحتى على هذا المذهب وعلى هذه الطريقة فإنه لا يسمى خارجي الخوارج سنأتي إلى فرقتهم ومتى يسمى رجو الخارجي حتى يسمى رجو الخارجي لابد من صفات مجتمعة فيهم وليست هذه الصفات التي باقنا أيدينا في البغار واضح؟ طيب لو كان الرجل رفض بيعة الإمام ولو تأويل ولم يكن له شوكا ومنع هل يقاتل الصعي لا يقاتل قد يعزم له الحق أن يعزم فيحبس ولكن يقاتل بأن يشرح على رسي السيف الجواب لا لا يقاتل إلا إذا له شوكا وقوة ومنعه ودل ذلك أن, أن أبو بكر رضي الله عنه لم يقاتل من رفض بيعته وهو علي رضي الله عنه فذلك السعد بن عبادة من جماعة المسلمين ولم يخطف عليه ومن هنا إخواني فلا تظنوا أن قوله ومن هنا عليكم أن لا أن تتوضع لديكم بعض الصور مثل قوله صلى الله عليه وسلم ما ميتة جاهلية لا يعني جاهلية أنه كافر فهمتم لا لفظ الجاهلية لفظ له مراتب فهمتم له مراتب ليس مرتبة واحدة فمن الجاهلية أن يكون الرجل باغيا ولا يبايع الإمام الحق ومن الجاهلية أن يكون كافرا ومن الجاهلين يكون صالحا ويعمل عمل من أعمال الجاهلية، كقوله صلى الله عليه وسلم لابن أم تمرؤ فيك جاهل أبو ذر هو من أبو ذر التي الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويبعث يوم القيامة وحدة وسليوا ويبعث يوم القيامة أمة واحدة ومع ذلك أنت مرؤ فيك جاهلياً أنتم لا يستدعون الجاهلية الكفر لكن هل من الجاهلية الكفر نعم. هذا لفظ له مراتب كرب الكفر ونفظ الإيمان ورب الإسلام ليس له مركبة واحدة ولكن له مرتب فلا تدريب الأمور بعض هذا بعض إذن الجماعة الأولى بمعنى الإسلام الجماعة الثانية في كلامه صلى الله عليه وسلم بمعنى المنطوين تحت إراية إمام الممتحد كيف تسمع الجماع الأولى يا كيف تفرق طلب الجماع الأولى؟ شو ترق الجماع الأولى من أسمح الإسلام لان يأتكشى الى اشما في المعنى كيف يرتد المره هذا مسألة أكثر ما هو حكمه كيف يرتد الرجل حتى نفهم الإيمان حتى نفهم ما هو الإيمان وما الذي ينقض الإيمان وما الذي ينقض تمام الإيمان الواجب وما الذي ينقض تمام لنا المفتحب هذا هو أفحاب سأأتيني يعني كيف يرتد الرجل لا تستغط العمور الآن ثالثا الجماعة في كلام كذلك أهل العلم ابن سعود رضي الله تعالى عنه لعمر المؤمن أن الجماعة قال ما وافق الحق وان كنت وحدك فهذا الجماعة هنا بمعنى معنى اهل الحق. طيب؟ ودليله قول ابن سعود رضي الله تعالى عنه لعمر المهمون عندما سره الجماعة قال الجماعة ما وافق الحق وعندما فسر الإمام البخاري الجماعة قال هم أهل العلم إذا هم الجماعة بمفهوم أضيق من جماعة الجماعة المسلمين منطوي تحت رايتهم قد يكون من أهل البدع ولكن لا يرون الخروج هؤلاء قد يكون مسلمون ومع ومن معهم منطوي تحت رايتهم من المكان قد يكون من أهل البدع كي يكونوا جبرية أو يكونوا مرجية وتحت رايتهم من ممكن يقاتلون معه ومع ذلك لا يسمى ماذا اهل السنة والجماعة لان الجماعة بهذا المفهوم ضرق من? اهل الحق الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية ما انا عليهم النوم واصحابي اهل الحق الذين يقومون على الامر الحق الذي ينبغي ان يقوم عليه المسلم. واضح اخواني هذا التارك لأهل الحق وباقي من جماعة المسلمين مسلم مفتجع ثم سفران والخارج من هذا قد يكون مسلم صالح ومن اهل الحق تهمتم لان كثير من اهل الحق من خرج عن الامام الممكن وضقي من اهل الحق ولكنه من البغا واضح اخواني كثير من المسلمين الذين قاعدت مثلا بعض العلماء يعدوا عز الله وهذه اقوال اسوقوا لكم للذكر من اجل ان تعرفوا هذا الخارج مثلا عبدالله بنسبال بعضهم يعدهم البغا وبعضهم لا يعدهم البغاء وإنما يعد من كان ضده من البغاء. وهاكَر المسلم بالحدّ بالحدّ يحدّه الخليفة هو الخليفة المسلم لا آخر من البغاء. فلما يقول ابن الزبير تمكن آخر صار هو الخليفة وغيره هو الباغي. ومع ذلك ابن الزبير هو من أهل من أهل الحق. فهمكم فكل رجل من البغاء لا يخرجه من كونه من أهل الحق. ويناصبه بعض المعصية التي تعادله؟ بقيه إذا كان قد خرج التويل والتويل على غيره وجهه الصحيح واضح إذن ها ولا هم هؤلاءهم الجماعة الآن ما المقصود بأهل السنة والجماعة الجامعين هذه وهذه الجامعين المسلمين المنطويين تحت ولاتي من مكن وهم ماذا أهل الحق ليخرج منهم ليخرج منهم أهل البدع وهم من تحت راية إيمان فأولا هم الجماعة فأهل السنة والجماعة الذين يرون القتال مع الإمام وإن كان فاسقا يقاتلون مع البر والفاجر ولا يرون الخروج عليه بمعصية ولكن هناك خلاف في الخروج عن الإمام إذا كان ظالما واحتجوا من خلافنا للسنة من قبر أن يكون ظالما وأن لا يقيم مقاصد الخلافة قد يكون رجل امام مسلم ولم يكفر ولكن خليفه ولم يقم بمقاصد الخلافة فكثير من الائمة الاوائل والثيقات قالوا بجواز الخروج عليه ورح كأن يزيد ظلمه على عدده وأن يمنع الفيض وأن ينتشر في زمانه فيجوزهم ايهين طب بتقدير, بتقدير القولة وغيرها يجوز الخروج عليه قال رب جعلني قال ماذا دعوة ابراهيم عليه, عليه السلام قال لا ينالوا عهدي بل أضلع... أن الوحد الظالمين سيحتاج به بعض الأئمة أن الإمام لا تكون لظالم وهكذا الآن الجماعة بهذا النصم غير موجودة لأنه لا يوجد أمير للمؤمنين ممكن يقوم بشؤونهم لكن جماعة من أهل الحق هل هذا يمتلع؟ لا ولذلك هنا أريد أن أبين لكم اللهم لابد أن تسمعون وهو يحتاج إلى تفصيل شديد ولكن امروا عليه لان لا تختلط لديكم الامور فتظنوا ان الاحاديث متضاربة حديث خديثة بن اليمان الذي يقول فاعتزل تلك الفرق كلها ولو انت تموت وانت عاد على جذع او جبن شجرة هذه الفراق التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعمل معها وان يدخل فيها ما هي هذه الفراق؟ هل هي الفرق البدعية هذه ما هي أي فرقين فنقرر أن نمشي مع هذا الحديث نشي الهوينا ليتبح لنا وضوحا صحيحا سليما الآن أول مقطة نجمع بين الحديثين حديث أن السنة يرجم ما أنا عليه اليوم وأصحابي ما أنا عليه اليوم وأصحابي وبين حديث فاعتزلت كالسرطة كلها لان هذا الحديث معنا عليه اليوم واصحابي هل يمنعك يا مسلم بل هو يأمرك هل يمنعك يا مسلم ان تكون من اهل الحق هو يدعوك في اي حال ان تكون مع اهل الحق سواء كانت الخلافة قائمة او لن تكون قائمة عليك ان تكون مع اهل الحق فالجماعة الذين يلتقوا على الحق ويقوبوا بشانه هؤلاء يكون بوقت وجود الإيمان وبعدم وجوده فعينتوا يا إخوة إلى الجماعات المسلمة التي اشجمعت ميزات أهل السنة والجماعة ولم تجمع البدع لم يكن فيها جذري وليس فيها إرجاء ولي <تصفيق> جماعة تقوم لتنشوها السنة وميتت في بلد من البلاد أو تحيي حقا أماته الناس في منطقة من المناطق، فهذه الجماعة من أي فرقة تكون من آل الحق لأنها يأوا اجتماعها على أمير هذا جائز بل هو واجب لقوله صلى الله عليه وسلم ما يكون فرادة ما يكون فرادة في السفر إلا وأمر أحدهم واضح أو لا تكون فرادة في السفر إلا وتأمرو. أحدكم. فالإمارة لمجرد الاجتماع أي جماعة عليهم أن يؤمنوا بذ إخواتي انتبهوا لهذه النقطة لأنها إن غابت عن أذهانكم غابت أمور كثيرة الجماعة الكبيرة جماعة فصابة هي القسم الآخر أمير وله جماعة المسلمين كل الذين تحترون سواء من أهل الشوكة أو من غير أهل الشوكة المسلم تحته ومدائع له من النساء والأفوال والرجال هم من جماعة المسلمين بالمفهوم الثاني انه منطوين تحته هذه لو عجزت او لو قصرت وقد تقصر عن قيام ببعض الحق من الذي يجبر هذا الحق من الذي يقوم هل الحق الذين هم القسم الاخر الذي كان العلماء في ذلك الزمان يتحدثون عنه مع وجود الخلافة كان علماءنا كابن مسعود رضي الله تعالى عنه كالإمام البخاري والإمام أحمد وهؤلاء عندما يتحدثوا عن الجماعة يتحدثوا عنها به مع وجود الخلافة ليكون هناك أهل حق يثبتوا عليه إذا قصرت الدول به وإذا نسيته أو قالت بخلافه بنعنى لو أن الخليفة صار من أهل الضبع كما كان المأمون وقال قولة مبتدعة كقول المأمون بخلق القرآن الذي يرد الأمة أن تسير في هذا الضراد؟ من الذي يردهم؟ أهل الحق؟ أهل الحق؟ إيمانهم فصل. من الذي يرد الناس لأن يصبح هذا السرد وان كان إيماناً؟ من أهل الحق؟ ولو جتمعوا عليه انتبهوا ولو جتمعوا على الحق الذي فشي خلافه أو انتشر خلافه ولو تبايعوا عليه فإن البيعات على مسائل من مسائل الحق. جائزة حتى مع وجود الخلافة ليس بيعة امام لان البيعة لامام اخر جديد هذه معطية اذا جاءكم وانتم جميعا لا من واحد فتضربوا رأسه فهذا لا يجوز ان يبايع بيعة الخلافة لكن بيعة وعطب واحد واجتماع على امر تفتر فيه الخلافة او طالت بخلافه اعطت الله فيه ولم تخرج عن كونها جماعة المسلمين هل يفيد اجتماع هذه الجماعة والبيع فيما بينهم والاقتلاف فيما بينهم قل يجلس هل, هل حدث هذا في التاريخ الإسلامي حدث الكثير. بيعات كثيرة قامت على أمور حق عكلم ابناء بي جهل رضي الله عنهم في كان الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأمير الجيش خالد من الوليه كاد يكشف تيش المسلمين عكلم ازباع الناس من يبايع على الموت تبايعوا على أمر حق سواء قصر فيه الجيش او قصرت فيه جماعة المسلمين وهو البيع على الموت المرط ليودوا الكفار على المسلمين واضحوا يا اخوة وتضايروا علي تعاهدوا على هذا العمل الصالح اذا العهود على عمل صالح بين جماعة المسلمة على امر حق سواء قصرت فيه الجماعة الكبيرة او قالت بخلافه فان هذا امر مشروع وجائز وقد يصل الى درجة الوجود مثال ان افضل مثال بين ايديكم مدحه الائمه الكبار هو حارث نصر ابن مالك الخزاعي نصر بن احمد واحمد بن نصر ابن مالك الخزاعي هذا رجل في زمن الدولة في زمن الامام احمد في زمن الدولة العباسيه الخلافه ضعفت اصاب العباسيه ضعف فوحاله في بغداد وانتشر في بغداد الطرار وقطاء الطرق واللصوص وحاولهم بعض الشرطة يعني بعض الناس المنطوين تحت الخلافة قد قصروا في القيام لهذه الواجبال قد صاروا مثلهم التحقوا بهؤلاء القطاء ويعاونوهم ويتسطر عليهم هذا رحمة عليه رحمة الله امام من ائمة الحديث امام كبير من ائمة الحديث وكان له فضل اخر سوى انه عالم من علماء المسلمين لو فضل اخر وهو انه كان ابن شيخ حشيرا يعني ابوه يعني رجل له القبول بين قومه فلما هذا العالم رأى فساد الدولة في التفر بهذا الحكم صنع جمع تلاميذه وجمع قاربه وجيرانه وبايعهم باعة مذكورة في تاريخ الامام الطبري عليه ورحمة الله بايعهم على ان يقوموا بالحق الذي قصر فيه الدولة وهو الامر المعروف وانه يعلمه فاهمتم اخواني بايعهم على ان يلاحق جميع الطاع الطريق والنصوص في داخل المدينة في بغداد وقام بهذا الحق خير رقيا فلما قضى على النصوص خاف الخليث في ذلك الزمان ان يكون هذا الرجل الطالب للملف أخذه في السجن وقتله ومات هنا ماذا قال الاما عنه؟ قال عنه احمد رحمه الله لقد جاب بنفسه ماذا حفظه؟ هل الذي نريده انه مدح ساله امام لم يذكر في التاريخ ان عالم عاد عليه ومن ضمن البيعه والعهد الذين تعاقدوا عليه من ضمن البيعه والعهد الذين تعاقدوا عليه ان خليفه المسلمين معين عندهم في الامر بالمعروف والنهي عنه بمعنى لو وجدوا خليفه مستر فهل يأمرونه وينهونه نعم لكن هل يخرجوا عليه بسماه خليفه الا واضح يعني حتى ان الامر بالمعروف والنهي المنكر ومطلوب منهم ان يقوم به على خليفة المسلمين وهذا الذي قال به عامة علمائنا في التاريخ ان الخليفة كان معنيا بالامر بالمعروف انها المنكر من قبل العلماء ينهونهم ويقضعونهم الى كانت الخلاف فهمتم هذه القضية الى كان الدولة الاسلامية القائمة وامير المسلمين موجود وشوكة وقوة ومنع لهم ومقامة لاحكام ومع ذلك يجوز مثل هذه الجماعات التي تقوم على حق القصر فيه او قيل بخلافه فهل علينا ان نتوقف ولو قليلا لنقول بان هل يجوز او لا يجوز هذه الجماعة ان تكون موجودة مع عدم وجود الخلافة والامام المملكة فأنتم اذا كان خريفة المسلمين موجود وهو قائم بامر المسلمين ومقصد الخلافة ان تحافظ على اصول الاسلام المستقرة ومع ذلك هذه الجماعة قد تكون كما رأينا بان الامر بالمعروف انهم كواجهة فهذه الجماعة التقت وتباعت وتعهدت على هذا الحمل. ما وجود خليفة المسلمين فما هو وجه القول اغبياء هذا الزمان وجهدت وصبية هذا الزمان ان يقولوا بان الجماعة والتنظيم والبيعة والعهد مع عدم وجود خلافة المسلمين انها تبعى ما هو وجه القولية الا ان هؤلاء فقط لامر واحد لا يريدون اما يكون عملاء للطواغيب وانما يكون وصلت بردة جهنهم ان ينكر ان تسير القرود على صفة جماعات. لو رأيت القرود لرأيتها تسير على اي هيئة. على هيئة الجماعة والنبي صلى الله عليه وسلم جاز جاز لأن يكون هناك أمير صفر موجود من؟ أمير خلافة ففي هذا الزمان جماعة من جماعة الحق لإقامة هذه الجماعة جماعة نستحق أن نسمى بأننا أهل السنة والجماعة ليس فقط اعتقادا ومعرفة وتطورا ولكن حقيقة وواقعا هل هذه الجماعة واجبة في هذا الزمان أو ليست واجرة؟ واجب بلا شك واجبة وآثم من لا يكون في جماعة. الآن قد يتبادر إلى بعض الأذهان حديث حديثة الآن قد يعترض حديث حديثة بين أيدينا. أنتم متعيدين هذه واضح لديكم شهادتكم. والآن إيه ما بقوله حديث حديثة. يسأل حذيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مراحل هذا الدين وصفائه وتعامل الناس به فيقول عندما قال بعد هذا الخير من شر قال نعم قال فبعد الشر من خير قال نعم قال وفيه دخل خير وفيه دخل قال ماذا تأمرني؟ الخير الذي فيه دخل ماذا تأمرني قال ان تلزم جماعة المسلمين وإمامهم وهذا حديث ذلك جميل على ان الجماعة تطلب عليه معنى على المعنى الثاني جماعة المسلمين المنطولين تحت راية الإمام ممكن كما ترى ان تلزم جماعة المسلمين وإلا فهو مأمور قبل ان يحدث الدخل ان يلتزم الإسلام هذه قضية خارج مواطن النقاش واضح يا إخوتي هذا؟ فقال أن تنزم جماعة المسلمين وإمامهم قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال باتذل خلالي تقرر لديكم أن الشرق البدعية بوجود الإمام وعلى وجود الإمام يجب أن تبتعضاً والالتزام بأهل الحق يكون في كل حال أن تكون مسلما وأن تكون من أهل الحق وأن لا تخرج عن الإمام هذا عليك أن تكون في كل حال عليك أي أن لا تدخل في فرقة وجماعة من أهل البدع هذا سواء موجود الإمام أو غير موجود فأنتم لأن هذا أمر ينبغي أن تكون عليه على أي حال ويوجد الإيمان ولم يوجد واضح الكلام إيمان صدنا لما قال له خير وفيه دخن. كان لو كانت القضية متعلقة بكونه من أهل الحق أو من أهل الباطل لكان كافيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول له فكن مع الخير وإياك والدخل لو كانت القضية متعلقة بالخير بمعنى ماذا أهل الحق الالتزام بالحق معرفة الحق والقيام به لو كانت القضية بهذا البعد وهذا المنحى وهذا المفهوم لكان كافيا ان يقول صلى الله عليه وسلم فكن مع الخير وإياك والدخل لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان تلزم جماعة المسلمين وامامهم اذا هل هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الفرق بمعنى المفهوم الاعتقاد الفرق الاعتقادية وإلا الفرق بما قول تحت اي ما ائمه وغير ائمه على اي حديث يتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يتحدث يقوله يقول يسال حنافه يقول فان ماذا اصنع خير وفيه دخل قال ان تلزم جماعة المسلمين وامامهم عن ماذا يتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عن عن فرق العقائب ربما يكون إيمان المسلمين إيمان المسلمين من أهل البداع إذن عن ماذا يتحدث هذا حديث حديث على ماذا يدور هل يتحدث عن قبارة تسترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة من هي قال ما أنا عليه اليوم وأصحاب الجماعة الذين يلتزمون الحق وجد الإيمان أو لم يوجد هل هنا في هذا الزمان الان أم لا يوجد امام ممكن هل هذا ينطبق هذا الحديث على جماعة من الناس او لا ينطبق عن ما عليه اليمون واصحابي موجود الناس في هالزمان ما عليه رسول الله واصحابه ولا ولا يوجد اذا الحديث حديث ما یا عليه اليمون واصحابي لا يتحدث عن قضايا الامام الممكن على القضية بمفهوم الان قضية السياسية بفه بهذا يتحدث عن قضايا الاعتقال واضح ؟ اهل السنة والجماعة قضاء الذين يعتقدون الحق ويتزمونه ويقومون به الان حديث حديثه ليسا هل يتحدث عن نفس المعنى الذي يتحدث عليه ما انا عليه اليوم الهاتف على نفس المعنى لو كان نفس المعنى لكان قول النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالحق وإياك عدخا عليك بالخير وإياك عدخا لكن النبي عن اشتراك سياسي لا يتحدد عن اشتراق عقدي لأنه قد يكون إمام المسلمين من أهل الفرق البدعية فهل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ممكن أن يقول له فعليك بما عليك بما عليه الإمام أجيبوني واضحة الصورة أعيدها الحديث لو كان حديثا هذا حديث بلايف. لو كان حديث يتعلق بمسائل اعتقادية يعني أن تكون جبري ولا تكون مرج ولا تكون سني ولا تكون خارجي ولا تكون شيعي ولا تكون رافض ولا تكون ولا تكون سمايلي ولا تكون زيدي. لو كانت القضية تتحدث عن الشرق بهذا المفهوم الشرق بالغيرة تتحدث عن هاي حديث. هاي الشرق اي حديث تتحدث عنها؟ ما أنا عليه يوم واحد عليك ان تكون ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اياك تكون خارجي اياك تكون ضابط اياك تكون شيء واضح وواضح عليك يا السنة السنه والجماعه فالحديث يتحدث عن قضايا الاعتقاد فهذا الحديث اللي بين ايدينا يتحدث عن قضايا الاعتقاد أي السرق التي تشترق على قضايا الاعتقاد لو كان لو كان في عندنا مانع عندنا مانع أو عندنا مانع لأن نقول هذا القول لماذا المنع الأول؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن قضية الايمان والالتزام به ولم يتحدث عن قضايا الاعتقاد وتطورها والايمان بها والتزامها لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن قضايا الاعتقاد لما قال له خير وفي هدفه لو كان يتحدث عن قضايا الاعتقاد ما كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم لا قال له التزم الحق عليك من عليك ما عليه واصحابي في طريق الحق واياسه ان تشده مع الفرق بفعله فهمتوا يا اخوان هذا منع المنع الثاني انه امامهم قد يكون من اهل البدع فهل يجوز لك ان تلتزمه امامهم وهو من اهل البدع يجوز يعني بمعنى تلتزمه بقوله قضاء ها بعقيدته ان تلتزم عقيدته كان المامون قال بخلق القرآن نحن قال أن تلقم جماعة اليسرين وإمامهم عليك أن تعتقد بما يعتقد به الإمام هل هذا السلام إذا الحديث عن ماله إذا حدث على الحرق السياسي في إمام ممكن وفي جماعات سياسية أخرى إسلامية, إسلامية. قطعة لأن البدعية البدعية خارج دائما ليس الحديث عنها الحديث الآن إمام ممكن وظهرت جماعات بدعية تدعو إلى الخروج على الإمام ماذا يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم حتى ولو كان إمامهم بجعيد حتى ولو كان إمامهم. حتى لو كان أن تلتزم حكمه أن تلتزم إمراته الحديث عن إمرأة سياسية إذن أن ما فهمتم ما بقي شيء؟ إذن أن تلزم جماعة المسلمين حديث ليس عن الفرق الاعتقادية ولكنه حديث عن الفرق البغاء، فرق البغاء السياسية الخارجة عن الإمام قلب الحديث النبي صلى الله عليه وسلم جاء لي حالة أخرى قال له إذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام لو كان هذا منع ثالث لو كانت قضية الحق ما هذا لو كانت قضية التزام أهل الحق أي الحقيدة أهل السنة والجماعة نعم على اسمال حذيفة فإن لم لهم جماعة ولا إمام لأن سواء وجد الإمام أو لم يوجد عليك يمكن أن تكون من أهل الحق فهذا ليس سؤال سؤال ماذا أطلع لا يوجد إمام مسلم يحكم بالإسلام ماذا تطلع؟ الحديث عن ماذا أريد هذا أن أصل إليكم فيه حديث ما أنا عليه وما أصحابي حديث عن الفرق الاعتقادية البدعية الضالة حديث جماعة هذا حديث حديثة الفرق التي تغذلها ما في متى لا يكون للمسلمين امام متى اي حالة من حالات الاسلام التي مر فيها لا يكون للمسلمين امام ما اي حالة حالة انا بعدم الوجود الكل وهذه لم تكن الى المساقبط الخلاف الاسلامي وانا عدم وجود الجنسي رجل لا يستطيع الاصل الى وجود الامام ان ما لا يصنع ان نلتحق به تقضى الخلافة هنا تقضى امير المسلمين ملك المسلمين سلطان المسلمين في هذا البلد يلحق موجود في سلطان المسلمين فيلحق به ما قدر فهذا سقوط جزء ما قدر يباحت به او لا يوجد قط فماذا قال صلى الله عليه وسلم هذا على الاستجاز اعتذل تلك اعتذل تلك الفرق ان هنا هنا عندي اريدوا انا هاي الفرق المأمور باعتزانها ما هي؟ هل هي الشرق الاتقادية الحديث عنها؟ الشرق السياسية غير المسلمة لأنه ما تبطل شرقة الإسلام إلا بكفر الحاكم في غيرها؟ إلا أن ترى كفراً بو حن انتهى المسلمين ليس إمام مسلم ونصرف حق الجماعة المسلمين فالحالة الوحيدة التي لا يكون فيها جماعة ولا إمام كل في العالم هي هو قصر الحاكم ان يكفر الحاكم وان تكفر طائفته وتنفرض عقد دولة الاسلام اما دولة الاسلام الكلية المتمثلة بالخلافة او دولة الاسلام الجزئية في بلد من البلاد حين اذن هذه الفرق التي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتزالها هذه الفرق بمعنى هنا اذا ألف اولا الفرق سياسيا ثانيا لا تدخل لا فتن ما يتم لجماعه المسلمين وايمانهم متى يا حبيبي فرق كفر المنطويين تحت رايته المنطويين تحت رايه, راية امام كافر ويعملون معه حينئذ هذه سرقه كفر هي اذا عليك ان تتركها الا كان امام مسلمين موجود اخر شيء عنده واذا ما كان موجود تتركها هذا الاعتزال هنا تولى الاعتزام يمنعك من الاعتزام جماعة الحق لا وجدت في بلدات <تصفيق> ها. هذا حديث اخر عليك ان تكون ما انا عليه اليوم واصحابي دائما مع اهل الحق دائما في كل وقت ولكن اياه والفرق التي تفترق عن حكم الله فتخرج من جماعة المسلمين وامام المسلمين بمعنى هذا الذي ترونه في هذا الزمن يعني لو, ك... لو... لو لم يكن الا هذا الحديث ما كان كافيا أن محمد رسول الله. فهمتم هذا؟ هذا الحديث يصور واقعكم. هل فرق؟ ليست جماعة، وليس في فرق ولا ما في فرق الآن. ما هي الفرق؟ الأردن فرقة. أي بدول السبسي السياسية الأردن فرقة. <تصفيق> وسوريا فرقة والسعودية فرقة ودول الخليج فرقة والمغرب فرقة ومصر فرقة وتونس هذه فرق. فعليك أن تعتزلها. إذا ما يوجد جماعة فرق. تعمل معهم لانه ينبغي ان تعمل دائما سواء مجدل الانه او لم يوجد لكن اذا لم يجد الا انت تجلس ولو جاء الحديث اخر بقولك الاصل انك تكمل مع جمعة المسكنين طي ما فيه قال ولو ان ما في احد غيرك ولو الايات ممكن واحد يقول في الزمان هذا انا مش قادر اوكل طيب قل له ولو انت عظ ما ابدأ أم... بدافع منادي بدا روح اتوظف عندهم اشتغل في الحكوم عندهم ولو أنت عظى هذا الحديث يقول إياك والحديث كلام عن الطعام والشراب كما ترون لو كان حديث فرق الواحد بوكر من تبقى في ولو أنت عظى على جزل أو جذع شجرة ويأتيك الموت وأنت على ذلك الحديث أن الفرق السياسية هذه هي فرق دجالية حينئذ قال الرجل آيتها يا رسول الله إذا استبعته فأكلت من طعامه وشرابه وإذا اتبعه قال لا قال لا إياك قلت من تبقى المعرب السلامي يمكن يشرب و انا كافر به قال لا ولكن يكفيك الله بما كفى عباده المسلمين هاي انشرب اياك أن تكون لهم شرطي او عريف او موضف او او اعتزل اعتزل ولو ان تموت جوعا اياك ان تقرب هذه السلام الان حضرات المشايخ و عن صاح العمائم الناتنة نتبقنا الحديث عن اهل الحق ورام ينحى مع الفرق الضالة الكافرة حديثه الان لو فرضنا لو فرضنا من اضل الفرق البدعية ان تكون فيها ولا أن تكون مع الفرق الكافرة يعني طويل نهار شيء حملي المغرفان وحط ان المغرفان في وجهه وحوالي الترميز والجماعة هاي ضل والجماعة هاي مبتدع والجماعة هاي مخطئة والجماعة وفي النهاية جمعت وحضرت مع النظام جهن الذي من هو الاعظم جرمان اذا هذا الذي فانتو فاعتزم تلك الفرقة كلها الفرقة السياسية إذا وجد إمام المسلمين فتحك بهيات جماعة هذه معهيات ما, ما وجد فعليك بيأهل الحق بيأهل الحق دائما ها إذن هنا تعتذل تلك الفرق السياسية أما الفراق بالمفهوم الديني دائماً إنت محمين مع هذا الحق مع أهل السنة والجمعة دائماً هادي وذبعوا ما وجد إخونا لنا تقترب منهم ما وجد تعتذل تلك كلها والحمد لله جلس رب العالمين ورزاكم الله خير حسنا <تصفيق> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نازلنا يا خواني في تحديد مصطلح تجلية مصطلح أهل السنة والجماعة للذكر هل يجوز فقطون هنا مسألة هل يجوز لجماعة تنتسب لأهل السنة والجماعة ان تسمى باسم حق لامر تقوم به يعني نحن في نهاية الامر لا تذكرون هنا قلنا الجماعة اهل الحق فالاهل الحق يجوز لهم ان يتسموا بشعار ما هل يجوز لهم ام انه فقط يكفينا ان نقول نحن مسلمون الجواب بما عليه السلام ماذا كان عليه السلام قلنا إنه كان يكفي لنا جميعا أن نتسمى بأننا مسلمون. كان يكفي هذا. فلما مادوض بعد ذلك شعار أهل السن والجماعة لأن اسم الإسلام صار شعارا عاما لا ليس فيه التحديد لما عليه أهل الحق. لا بد أن نضع شعارا لأهل الحق. أهل الحق قد يقوم بعمل من الأعمال تتميز به. الفرق او الجماعات الاخرى من اهل الحق الاخرين القائمين بعلى حق اخر كما كان الصحابة رضي الله عنهم سميوا صحابة وكان يكفيهم ان يتسمى مسلمون او اهل السنة والجماعة فلماذا سميوا صحابة تمييزا لهم عن غيرهم كذلك الصحابة لماذا كان هناك جماعة اسمها المهاجرون وجماعة اسمها الانصار اذا هذا الشعار لعمل لماذا سموا مهاجرين؟ لأنهم قاموا بعملية الهجرة ولماذا سموا هؤلاء أنصار؟ لأنهم قاموا بعملية النصرة والهجرة والنصرة أمران شرعيان في دين الله سبحانه وتعالى. كذلك إذا وإذا وجد مثل, مثل هذا الأمر واتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فلو أن جماعة سمت نفسها بجماعة الامر بالمعروف عن المنكر فان هذا لا يعد شرا لانها تعمل بهذا العمل اي جماعة تقوم بهذا العمل اذا جماعة من جماعات اهل السنة والجماعة عملت عملا من, من عمل اهل الحق ومن عمل اهل السنة والجماعة وتميزت به لماذا تتميز به إما لأنها استضغت بهذا الأمر لأنها شغلت دهنها به وإما لأن هذا الأمر قصر فيه الأمة فأرادت أن كل ذلك في ديننا المصلين في ديننا الحجاج في ديننا المجاهدون في سبيل الله في ديننا مثل هذه الأسماء إذن إخواني لا بأس لجماعة الحق أو جماعة من جماعات الحق أن تطلق على نفسها إسما شرعيا للعمل الذي تقوم به وهذا لا يناقض كونها إسلامية أو كونها من أهل السنة والجماعة وهذا إخواني لا بأس في هذه التسمية وإن كان نحن نعتبر أن التعصب المذهبي بدعة إلا أنه لم ينتنى عالم قط في تاريخنا أن يقول أنا حنبلي حتى أئمة الدعوة ها أئمة الدعوة السنية الثلاثية كانوا يقولون أنا حنبلي حتى أبو إسماعيل اذهره وإمام من أئمة أئلة السنة في مسائل الأسماء والصفات كان شعاره عند وفاته أنا حنبلي ما حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتحنبلوا فإذاً لكن موجد مثل هذه الأسماء يقول فلان حنبلي وهذا ابن تيميا ما كان ينكر أنه حنبلي وابن القيم ما كان ينكر أنه حنبلي وفلان شاثر وفلان مالكي وفلان وعلى الرغم أن هذه ما في الحقيقة ما كان ينبغي أن تقوم إلا أنهم لم يشعروا بأن هذه الأسماء ضد دين الله عز وجل أو ضد أن يكون سلمية لم يشعروا أن هذه الأسماء تصل لهذه المرتبة التي عليها أهل التقليد المتعصبين الذين يفرقون الناس شيعا وأحزابا إذن الجماعة الحق أن تتسمى باسم شرعي أن تسمي نفسها نحن جماعة المجاهدين نحن جماعة الجهاد نحن الجماعة الإسلامية نحن الجماعة المسلمة نحن الحجاج نحن الآميرون بالمعروف النهر عن المنكر نحن المقاتلون ومثل هذه الأسماء الشرعية هذا لا يوجد في ديننا ما يمنع منه وهو شعار من دين الله وليس هو خارج دين الله عز وجل وهو شعار يرفع عملا صالحا دعت إليه الشريعة تلبس به هذه الجماعة ورفعوا لانفسهم وتميزوا به وهذا ليس حراما وشيخ الإسلام عليه رحمة الله أجاز مثل هذا الأمر أجاز مثل هذا الأمر ولم يرى فيه شيء إنما المنكر وضد المعروف هو أن يتكالب ويتجمع على أمر على خلاف الحد. هو ليس القضية الاسم ولكن قضية العمل على ماذا تجمعه على امر سني فحسن رفعوا شعارا سنيا فحسن اي عملا من اعمال السنة ولذلك من اين جاء اهل الحديث لماذا نسمي جماعة اسمها اهل الحديث كما سنفصل من هم اهل الحديث كما سيأتي منهم هم اهل الحديث لماذا شعار اهل الحديث لماذا رفعوا رفعه لأن عملهم في الحديث وعقيدتهم عقيدة أهل الحديث ومنهجهم منهج حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فتميزوا به ولو قال رجل يا أهل القرآن كما كانت دعوة بعض الصحابة في بعض المعارك في غزوة اليمامة عندما قال يا أهل القرآن استجابوا إليه فهو نداهم بشعار على هذا نداهم بشعار تميز به عن بقية المسلمين في حفظهم لكتاب الله عز وجل وقيامهم عليه إلى إخواننا على الحق أن يتسموا باسم شرعي موافق للحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا شيء فيه المنهي عنهم أن يرفعوا شعارا بدعي شعار بدعي والشعار البدعي هو الذي لا يوجد في دين الله أو الذي دل على معنى باطل وثانيا أن يتكالب وأن يتجمع وعلى أمر باطل وأما أساس التجمع كما رأينا في البالحة لا يريد أن يطين فأما التجمع فهو حق وهو في دين الله عز وجل ودين الله لا يقوم أبدا لم تقوم له قائمة إلا بالجماعة حتى الجماعة إخواني جماعة المنطوين تحت راية إمام ممكن هؤلاء بحاجة إلى الجماعات المسلمة الصغيرة التي تقوم فيما يقصر فيها الجماعة الكبيرة، وإخوانا للذكر، فإن عام الخيرات من الأعمال الصالحة العظيمة لم تقم بها جماعة المسلمين الكبيرة بمفهوم الجماعة المتفوين تحت راية إمام ممكن، بل التي قامت بها الجماعات الصغيرة. بوجود خليفة المسلمين في ذلك البلد او بعدم وجوده ووفصل لكم قليلا عندما جاء التطار الى بلاد المسلمين من الذي قاتلهم قاتلهم جماعات المسلمة، جماعات المسلمة صغيرة اما جماعات مسلمة صغيرة منطوية على اساس بلد اي اهل دمشق لهم اهمهم ويقاتلون تحت رايته لهم جماعة ليسوا خلافة وإنما الخليفة كان كما قال وصفه كما وصفه بعضهم بعض الشعراء خليفة في قفص بين وصيف وظواه لا يقول إلا كما تقول الظواه ولا قيمة للخليفة الخليفة كان ولد صغير العوبة من الذي كان يقوم بأعمال الإسلام الجماعات الصغيرة الجماعات الصغيرة إما بإمام موقن وتحته شعف ولكن الذي يحييه تحته أمر القوة والصلاح والدين هم جماعات الحق لما جاء التتار من الذي اوقف المدى التتاري من؟, الجماع... لا من, تيمية. من, تيمية من جماعات الحق التي احيت في الجماعة الكبرى في ذلك البلد امر قتال التتار بل اصرح من ذلك لو انكم قرأتم طبيعة عمل الجهاد الاسلامي خلال الحروب الصبيبية اقرأوا تاريخ الحروب الصبيبية قتال المسلمين في الحروب الصبيبية قد يكون قائل ان صلاح الدين هو الذي يقاتلهم صلاح الدين ماذا كان يعد كان يعد امير جماعة صلاح الدين امير جماعة وغيره من قوات المسلمين امراء جماعات اما ان يأتي بهذه القرية فيجمع علماءها ومقاتليها وشجعانها ومسلميها ويقاتل بهم واما جماعات صغير عالم عنده 10-15-20 ويقاتل بهم الصليبيين بهذه الطريقة أي بطريقة الجماعات الصغيرة ليس المنطوي تحت راية إمام مكة ولكن جماعات صغيرة مسلمة باعت رجلا على أمر ما قد يكون شيخ عشيرة وقد يكون حال من العلماء وقد يكون محارب من المحاربين وهكذا اجتمع وتبالعوا معه وقاتلوا الصليبيين وبهذا استطاع أهل الإسلام أن يردوا الصليبيين عن أمتهم صلاح الدين قبل ان يكون صلاح الدين اقرأوا قتال المسلمين زمن محمود الدين زنكي وقبله قبله نور الدين زنكي والده نور الدين زنكي كان امير لجماعة صغيرة قاتل الصليبيين الله نصره بدأت الجماعة استفت اليه بارادتها وبعض المسلمين حانده فقاتلهم واستولى عليهم حتى قويت جماعته فوحد بلاد الشام وبقية مصر ليست تحت امرته حتى انصل لديها صلاح الدين قبل وفاته بمدة فالحقها الى ولايته اذا اعمال الاسلام خلال التاريخ الاسلامي من الذي قام بها الجماعات الصغيرة جماعات الحق الصغيرة وليس جماعة الامام الاعظم ليس جماعة الامام الاعظم وكذلك فعنتم هذه القضية أنا لعلكم تريدوا دلة إقرأوا التاريخ إقرأوا تاريخ الحروب الصليبية واعطوني حالة من الحالات التي قاتل فيها المسلمون الصليبيين تحت راية إمام إمام حمد مسلما في غير ما ذكرت لكم قط هنا يوجد جمع الصلاة إقرأوا كتاب الاتباع لأسامة المنقذ هذا كتاب عظيم الحقيقة لأنه يصب ومرجع لماذا؟ لأنه سبب المنقذ هو من آل موت كما ترى، والمنقذ كان يحكم قلعة في شمال بلاد الشام اسمها قلعة شيوط، المنقذ وكانت هذه القلعة تقاتل مع المسلمين مرة يقاتل الصليبيين ومرة يقاتل الإسرائيليين آل منقذ ومرة يعني يتحالف وهكذا. لما تقرأ أنت كتابه الأتبار كتابه ألفه في آخر أمره الرجل وكان مستشارا لصلاح الدين لأن ابنه وساب الموقف كان أحد قوات صلاح الدين ويساب الموقف كذلك أبوه وعمه من المقاتلين من الضعماء قلعة شيراز لما تقرأ كتابه أنت كتاب الأتبار لم ننشره نحن وللأسف نشره بعض الأبن